Alhamdulillah bersama rumpungan, ini ukur antara aggah berusaha sama Cinta Rasul Sama seperti itu, cikta-cikta Rasul Alhamdulillah dari sakatan dan kudus, insyaAllah mudah-mudahan kita semua orang mengatakan Pengadangan antara sama-sama beliau, insyaAllah, kita berusaha cikta Rasul, insyaAllah Dan mudah-mudahan kita dunia orang agar selalu bersama Rasul Allah s.a.w. أو مسلاها محمد صلى الله عليه. هذا صحيح. إن ذا بسم الله الرحمن الرحيم. لا نعبدنا ولا نعبدنا عابد مسول. سيدنا وحبيبنا وكتابنا وكتاب عيننا. سيدينا محمد نعبدنا في صلواتنا وصلاة. ثم روح. الحبيب عن بن محمد بن حسينة الحديث الصحيب السندسرة سمع إلا الأول حبيب عبدالجاجه سين أكثر رحناك السكار سمع إلا الروح من الحبيب عبدالله بنا عبدالرابي ووجوده ووجوده سمع إلا الروح يوالدينه وإشابينه ومعنينه ووجود الجنوبه لين أجمعينه الله يوكر نياتنا في نياته وعمالنا في عماله لا حالي السنية وفريتني أبنى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 Saya من اعتموا عليك ويمنياك سراطا مستقيم ويمنياك الله منصر العزيز ويمنياك بنينا ترقوا الى قناه القناه ليلى وقومكم ومن يريد من من انا في الله شيء لقد جاءكم عسول من أنفسكم عزيزا عليهم وعليكم حريص عليكم Oh, oh, oh.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 Apa? Oh.